ادناه غين خاؤها والقاف اقصى اللسان فوق ثم الكاف اسفل والوسط فاجيم الشين ياء والضاد من حافاته اذواليا لا من أيسار او يمناها واللام ادناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والر دانيه لظهر ادخلوا والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصافيرُ مستكن منهُ ومن من فوق الثنايا السفلى والظاء والذالُ وثال العنيا من طرفي ما ومن بطن الشافه فالفاء ما اطراف الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم